وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ رِيحًا فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم ترونها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاؤكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هناك ابتلي المؤمنون وزنزلوا زنزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وإذ قال الطائفة منهم يا رسول الا يثلبنا مقام لكم فارجعوا ويستاذن فريق منهم النبي يقولون ان بيوتنا عوره وما هي بعوره ان يريدون الا فرارا وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارٍ ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَأَتَوُها وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرا وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا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 ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا قد يعلم الله المعوقين منكم والقايلين لاخوانهم هلما الينا ولا ياتون الباس الا قليلا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 وضع نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدينا ليجزى الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين ان شاء اوي توب عليهم ان الله كان غفورا رحيما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 وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا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 يا ايها النبي قل لازواجك ان كنتم تريدن الحياه الدنيا وزينتها فتعالين امتعكن واسرحكن سراحا جميلا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 يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِنَّ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ يَسِيرًا وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُّؤْتِهَا أَجْرَهَا نُئْتِيَ أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ اين تقتين فلا تخضعن بالقون فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا وقرنا في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهليه الاولى واقمنا الصلاه واتينا الزكاه واطعنا الله ورسوله انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكر لما يتلى في بيوتكم من ايات الله والحكمه ان الله كان لطيفا خبيرا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 وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالْمُصَائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ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 ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا واذا تقول للذين انعم الله عليه وانعمت عليه امسك عليك زوجك واتق الله وَتَقِلَّ اللهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَ هَا لَكَيِ لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ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 مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا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 اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل من قبل ان تمسوا فما لكم عليهن من عده تعدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا يا ايها النبي نَأْلَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِ آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ اللَّاتِ آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا ءَاتَيْتَ أُجُورَهُنَّ أَلْهَأَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ وَأُمَّكَ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 وَتُؤْثِ إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ وَمَن ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَازَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْنَى أَن تَقَرَّ عُيُونُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ هو الله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عنيما حليما لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن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 انلكم الى طعام غير ناظرين انه ولكن اذا دعيتم فدخلوا فاذا طعنتم فانتشروا فانشروا ولا مستأنسين لحديث ان ذانكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق وَإِذَا سَأَلْتُمُهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ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 ان تبدوا شيئا او تخفوه فان الله كان بكل شيء عليما لا جناح عليهم في ابائهم ولا ابنائهم ولا ادناهم ولا اخوانهم ولا ادنى اِنَّ وَلَا نِسَاءٍ وَلَا مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّ 119. والذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما 110. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا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 إذ نكاد نأي عرفنا فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما لا ان لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنورينك بهم ثم لا يجاورونك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 يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ اللَّهِ وَمَا يُدْرِيكَ إِلَّا اللَّهُ السَّاعَةَ تَأْتِي كَشَوْقِكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَآتٍ بِالْحَقِّ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفِي شَكٍّ مِّنَ الْآخِرَةِ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 تَنَاوَ وَكَبَرَا انا فضلون السبيل ربنا اتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين اذوا موسى فضرره الله مما قالوا